وَدَخَلَ جَنَّتَهُ بَهُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ أَلَمْ أَظْنْ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظْنْ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَا إِرْرُدْتُ إلَى رَبِّي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مِنْ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هب الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 جنتك ويُرسل عليها حسباً من السماة فتصبح فتصبح صعداً زلقاً أو يصبح ما لها غرفاً فلن تستطيع له طلباً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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَا يَتُلِ اللَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ بِنَ السَّمَاءِ فاختلط به, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِيرًا